إلى الله ذرفا إن الله يحفظ بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخل ولدا مصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كله هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأرسل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم.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 وإن تشكروا يرضى لكم ولا تفر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضد دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله قلت ما استعبك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وطالت آماء الليل ساجدا وطائما يحذر آخرة ويرجو رحمة ربه أن من هو قانت آلاء الليل ساجدا وضائما يحلى الآخرة ويمرج رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلا يتذكرون للرب قل يا عبادي الذين آمنوا تقو ربكم, ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة من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 قل الله أعبد ما له ديني فاعبدوا ما جت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم لون من النار, لهم من فوقهم غلل من النار ضلل. ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتكون لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ضلل. ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتكون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنادوا إلى الله فَأَنَمُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ, البشرى فبشر عباد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ هدائهم الله أولئك هم أولو الألباب أفمن حص عليه كلمة العذاب أفا durable تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرفون من فوقها غرف لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرفون من فوقها غرف فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله, وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من, من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج بزرعه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لمكران اولي الالباب افمن شرح الله صنعه للاسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله وفضله للإسلام فهو علام للرب فوين للقاسيات قنوب من ذكر الله ذكر الله أولئك في بلان مبين. Allah نزل أحلى الحديث كتاباً وتشابه مثالي. مثالي تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر من الذين يخشون ربهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من نان الله نزل احسن الحديث كتابا متشابيا مثاني. متانية قشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تليل جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضعي الله فما له ومن يضعي فما له من هذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين نوتوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 فمن أعلم بمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين وقد لقبه هُمُ هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الوحسنية ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوه ويجذيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فماله من هادئ ومن يهدى الله فماله من مضل اليس الله بعزيز ذي ولئن من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتهم وتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر نالهن كاشفات ضره أو أرادني برحمة نالهن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبنا الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كانتكم عامل فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه, فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لَا غَنِيٌّ عَنِ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ يُسَاعِدْهَا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَنَّ فَإِنَّمَا وَمَا الله يتوفى الانفس حين موتها الله يتوفى موتها لم تمت في منا لم في فيمسك الذي شاء علي الموت ويرسل إلى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله شبعا قل أولو كانون يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمع قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكروا الذين من دونه وإذا ذكر الله وحده اشمزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله عن السَّمَاوَاتِ السماوات قل اللهم أفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تختم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفت دوبه, لفت دوبه من الأرض عذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئا ثم كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما بل هي بترة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالوا الذين من قبلهم فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين أعلموا من أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنفرون قل يا عبادي الذين أسربوا على أنفسهم لا تكنطوا من رحمة الله لا من رحمة الله سبع أحسن ما وزن إليكم يا ربكم من قبل أي أتأنكم العذاب بغضه أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك وسرا، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك رحمة، فأكون من المصلين، بلا بلا قد جاءت كأيتي بجلد أبيها. أكثبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة سرى الذين كذبوا على الله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 والارض جميعا قبرته يوم القيامة والسماوات مطويات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونبغ بصور الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نبغ فيه أخرى ثم نبغ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشعقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئت النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفلت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيص الذين كفروا إلى جهنم ثمارا حتى إذا جاءوها فتحت لَهُمْ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم I'm not telling you to lie أتا إذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم أتكم وسروا لكم يسلون عليكم ايات ربكم وينذرون تغلقوا يومكم هذا قالوا بلى ولكن حصد كلمه العذاب على الكافر وَسِقَ الذين اتقوا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمُرُدًا حتى الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَ وقال لهم حَتَّى إِذَا عليكم وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وقال لهم خذبتها سلام عليكم طبتم طبتم فانخذوها خامدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأول سنة الأرض نتبوه من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكة حاملين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحفظ وقضي بينهم بالحفظ وطيل الحمد لله رب العالمين